لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م إن ا ل ل س ي أ أن م م ر ك تؤدوا ا ل أ م ا ن إ ل ى أ ه ل ه ا و إ ذ ا ح ك م ت م بين الاسلاميه ن أن تحكموا ب ع ل إن ل ل ه ن ع ما ع ظ ك م ب إ ن الله كان سميعا بصيرا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و أ و ل ي الامر منكم ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول إن كنتم, إن كنتم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 ي موسوعه النابلسي للعلوم ه م ت ا الاسلاميه أ ن ز ل ل وإلى ل ه ا ر و رأيت ل ن ا ف ق ن يصدون عنك صدودا فكيف صدودا ص إذا أ ب ت م مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا موسوعه النابلسي ق ا أ و للعلوم ئ ك ا ذ ي ي ن ا ل ل ه م ا في ق ل و ب ه م فأعرق ف عنهم وعثهم وقل لهم وقل ي أ ن ف س ه م ق و ل ا بليغا و م ا أ ل ن ا من ر س و ل إ ل ا ل ي ط ا ع ب إ ذ ن الله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 و ي س ل موسوعه ا ت النابلسي و و أ ك ت للعلوم ا أن ل ا أ س أو ا م ن د ي ه اسماء م الله الحسنى ق ي ه